ساق عطاشة كاربا لو بدر الهوى شام متحسر على الماء يم الماء da da da مات الأفق من رزء الحسين ولهذا كل ما في مريم أذكر الطفل الذي لعذاب ومهزت امه الجذع لتجنى الالم فتسعت دمائا ثمرات الهزات مذ أتى التاب Shabbat <laughs> shalom. يتصبب إن شئتي أم تجد المطلب في حسين الآمير حسين الآمير موحي لحسين بالقصة ليعيش المحنة والغصة حساه يأمر بالرخصة لا سيفي حاضر لا سيفي حاضر أتت للحسين تأنر تعاشا ألا يا ابن أمي طموحي تلاشا شاه وهذا رضيع خميس الحشاشه اخيف في حماكم ونقضي عطاش اخيف في حماكم ونقضي عطاش الدار حسين بذل الامر حاشا بذل الامر حاشا ساق عطاش كرب لو بدر الهواءش تها كاس الاسع تحقي ثمرات اللهب هل شراب الابن الا من اللؤلؤل عيني بأس ذا في الحنين أي شيء في الدنيا أثمن من ذكر الحسن ذاكر إذ غلغ الحد الى كل زمان اشفت اومي ستر عن طارفين وحكت خار of <laughs> ما <تصفيق> شلعا يا أسياف خذيني ولئن قطع القوم يميني فأحامي أبدا عن ديني فهنا بن الكرار أهنا بن الكرار مادى بجيوش الأعداء العزة بالله ردائي مرقكم في بحر دمائي أسقيكم أجمعي تضو بشتعالا تضو بشتعالا تضو بشتعالا سانع عطاش نتحم ماي الحماو بيت اسبعاد عنك الحوره صارت بالليتمرو لا تكبرك الوقت من حدت القافله ا من قالوا من حدت القافلة اګي ضعان اذن به باب رحت جل الصوت جسم ابجا حیکو <محيك> ویګطره دمان كن صرخ يا الغالي فاتنها ضوه شوفها حوالي بس عندي واني حلمك لا كافين دمك لا كافين تصب على خدها دموع صادي يا عزي يا كبش الكتيبة اجيت بحماكم عزيزة ومهيبة وظل من بعدكم اسيرة وغريبة في روخة ضيبة ساقعة طاشا كاربالة وبدر الهوى متحسر على الماء يم